3. استمع إلى النص الآتي ثم قرأه أهمية العلم في الإسلام الإسلام هو دين العلم والحضارة الإسلامية هي حضارة علمية إن أول آية نزلت من القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه الآية وغيرها من الآيات تدل على رؤية الإسلام في العلم كما قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذه الآية تبين فضل العلماء على الناس الآخرين وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على طلب العلم في أحاديثه كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لقد استجاب المسلمون الأوائل لهذه الدعوة وبذلوا جهودا كبيرة لتعلم العلوم الدينية مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا برحلات علمية تسمى الرحلة لتدوين الأحاديث لم يشجع الإسلام على العلوم الشرعية فقط، بل شجع على كل العلوم النافعة لمصلحة البشر، كالطب والهندسة والفلك وغيرها.